ونريد أن نمنع الذي لست ضعف في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريث العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى إبن موسى أن أضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رزقه إليك وجعله من المرسلين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 فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم, ولتعلم أن ععد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 Fasbah fil Madinah kafir, fia terakab, faiza aladistacaruh bila amsi astacaruh. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فلم ما أن عاد أي يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 ستمعون بك ليقتلوك فخرج إني لك من النصحين فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Walaupun ketujahatil Qa'ah Madinah, kata Rasulullah, "Apa yang hendakkan Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Walaupun ketujuh Madinah, ditemui di antara umat ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Fasqal lahumah thumma tawala ila al-zill Fakal rab inni lima anzalta ilayya min khayirin fakir Fajاءته ihdaahuma temshi ala istihyaiin qalat قالت إن أبي يدعوك ليجديك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره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 فَلَمَّا أَتَاهَا مُدِّيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جلاحك من الرهب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 Kata mereka: "Ini bukanlah cerita yang dibuat sembarangan, dan tidak ada yang mendengar tentang ini di antara nenek moyang kita." Dan Musa berkata: "Ya Tuhan, aku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 فأقذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى الله ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين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 أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحرا نتضاهرا وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهم ما اتبعه إنكم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك، فعلم أنما يتبعون أهوائهم، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 فَمَنْ وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ امْتَعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ امْتَعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يوم الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ عَلَىٰ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 Qul araaytum in jala Allah alaiyku mulailah sermada ila yomi alqiyamat man illaahu ngrir Allah dikubiyah afa la tasmagul Qul araaytum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 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْنَّيْلَ وَأَنَّهَا عَلِيْتَسْكُنُ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ويكأن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 قُرْؤَى أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَا وَمَنْ هُوَ فِي غُلَالِ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إلَنْكَ الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظِيرَ لِالكَافِرِينَ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو